تضيق فيني دنيتي وتعانى وزيد حزني لا ترى اليوم طاري كنت أحلم بقربة وكنت أتمنى واليوم عني راح وعجزت تلاقي تضيق فيني دنيتي وتعانى Kim tatman? Olayım anmi rah. Ajetle Fi hayatta, keder kâziz. O Ya Rabb الوصل اللي أحبه أحن للمضي وروعد سنينه واذكر حياتي في وصاله وقربه والله ما أنسى ولا يمكن أنسى أيام الحلم Atman, ben umurumda. Ve jest alacığım. Sefero, la şefta, la بعد لي تشوف أنا كل اللساني كم كان يغليني وكم كنت أنا كم كان يهوه نبرتي يوم ناديت عساهي بقى دائم بخير لحال عسايلي اسعد في خطاي عساهي Seylahi eseddi, fi xatawi. Diniyatı ve tağna, ve ziyat hizni, la tara la tara la tara. Kendi hafıza ve kentte temenna, ve